ربانا أسفاء الآية يقول رحمه الله تنبيه كل فعل مضارع في القرآن مجزوم بلم إذا تقدمتها همزة استفهام كقوله هنا ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا فيه وجهان معروفان عند العلماء الأول أن مضارعته تنقلب ما ونفيه ينقلب إثباتا فيصير قوله ألم يعدكم بمعنى وعدكم وقوله ألم نشرح بمعنى شرحنا وقوله ألم نجعل له عينين بمعنى جعلنا له عينين وهكذا ووجه انقلاب المضارعة ما ظاهر لأن لم حرف قلب تقلب المضارع من معنى الاستقبال إلى معنى المضي كما هو معروف ووجه انقلاب النفي إثباتا أن الهمزة إنكارية فهي مضمنة معنى النفي فيتسلط النفي الكامن فيها على النفي الصريح في لم فينفيه ونفي النفي إثبات فيقول إلى معنى الإثبات الوجه الثاني أن الاستفهام في ذلك للتقرير وهو حمل المخاطب على أن يقر فيقول بلى وعليه فالمراد من قوله ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا حملهم على أن يقر بذلك فيقول بلى هكذا ونظير هذا من كلام العرب قول جرير ألستم خير من ركب المطايا وأند العالمين بطون راحي فإذا عرفت أن قوله هنا فرجع موسى إلى قومه غضبان اسفا إلى قوله بملكنا قد بين الله فيه أن موسى لما رجع إليهم في شدة غضب مما فعلوا وعاتبهم قال لهم في ذلك العتاب ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد الآية فاعلم أن بعض عتابه لهم لم يبينه هنا وكذلك بعض فعله ولكنه بينه في غير هذا الموضع كقوله في الأعراف في القصة بعينها ولما رجع موسى إلى قومه غضبان اسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وبين بعض ما فعل بقوله في الأعراف وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه وقد أشار إلى ذلك هنا في طه في قوله قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي قوله تعالى ولكن حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك القى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي قرأ هذا الحرف أبو عمر وشعبة عن عاصم وحمزة والكسائي حملنا بفتح الحاء والميم مخففة مبنيا للفاعل مجردا وقرأه نافع وابن كثير وابن عامر وحفص عن عاصم حملنا بضم الحاء وكسر الميم المشددة مبنيا للمفعول وناء على القراءة الأولى فاعل حمل وعلى الثانية نائب فاعل حمل بالتضعيف والأوزار في قوله أوزارا قال بعض العلماء معناها الأثقال وقال بعض العلماء معناها الآثام ووجه القول الأول أنها أحمال من حلي القبض الذي استعاروه منهم ووجه الثاني أنها آثام وتبعات لأنهم كانوا معهم في حكم المستأمنين في دار الحرب وليس للمستأمن أن يأخذ مال الحربي ولأن الغنائم لم تكن تحل لهم والتعليل الأخير أقوى وقوله من زينة القوم المراد بالزينة الحلي كما يوضحه قوله تعالى واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار قوله فقذفناها أي ألقيناها وطرحناها في النار التي أوقدها السامري في الحفرة وأمرنا أن نطرح الحلي فيها وأظهر الأقوال عندي في ذلك هو أنهم جعلوا جميع الحلي في النار ليذوب فيصير قطعة واحدة لأن ذلك أسهل لحفظه حتى يرى نبي الله موسى فيه رأيه والسامري يريد تدبير خطة لم يطلعوا عليها وذلك أنه لما جاء جبريل ليذهب بموسى إلى الميقات وكان على فرس أخذ السامري ترابا مسه حافر تلك الفرس ويزعمون في القصة أنه عاين موضع أثرها ينبت فيه النبات فتفرس أن الله جعل فيه خاصية الحياة فأخذ تلك القبضة من التراب واحتفظ بها فلما ارادوا أن يطرحوا الحلي في النار ليجعلوه قطعة واحدة أو لغير ذلك من الأسباب وجعلوه فيها ألقى السامري عليه تلك القبضة من التراب المذكورة وقال له كن عجلا جسدا له خوار فجعله الله عجلا جسدا له خوار فقال لهم هذا العجل هو إلهكم وإله موسى كما يشير إلى ذلك قوله تعالى عن موسى قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضه من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لنفسي وقوله في هذه الايه ولكن حملنا اوزارا من زينه القوم هو من بقية اعتذارهم الفاسد البارد وهو يدل على أن ذلك الاعتذار من الذين عبدوا العجل لا من غيرهم ولا يبعد معه احتمال أنه من غيرهم لأنه ليس فيه ما يعين كون الاعتذار منهم تعينا غير محتمل ومعلوم أن هذا العذر عذر لا وجه له على كل حال وقوله في هذه الآية الكريمة فنسي أي نسي موسى إلهه هنا وذهب يطلبه في محل آخر قاله ابن عباس في حديث الفتون وهو قول مجاهد وعن ابن عباس أيضا من طريق اكرمه فنسي أي نسي أي يذكركم به وعن ابن عباس أيضا فنسي أي السامري ما كان عليه من الإسلام وصار كافرا بالدعاء ألوهية العجل وعبادته أيها المستمع الكريم لنكتفي في هذا اللقاء بما تقدم ولنا إن شاء الله لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته